ومثل الذين ينفقون أموالهم بطراء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل جنة يربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير ايا ود احدكم ان تكون له جنة نخيل واعناب تنتجي من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار له فيها من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 وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنَ النُّطْفِ قَدْ نُقِيلَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 وَمَا إِنْ يَأْتِ الْحِكْمَةُ فَقَدْ يُؤْتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ